وتوكّل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبهن في جوفه وما جعل أزواجكه اللّائ تظاهرن منهن أمّاتكم وما جعل أدرى أكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 ليسأل الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وأعد لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَصْبَحُوا فِي بُيُوتِهِمْ خَاسِئِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفلنكم وإذ ذاوة الأبصار وإذ ذاوة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الضنون هنالك بترية المؤمنون وزلزال زلزال شديد وإذ يقول المنافقون والذين نفقو بهم مرض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 تدور أعينهم كالذي رُشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلّقكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا، أولئك لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك لله يسير، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا.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 وإن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي, فتعالي لو متى كن وأسرح كن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد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 ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي نستمك أحد من النساء إن فلا تخضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا جاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهبانكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما إتلا في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 وتخفى في نفسكما اللهم بديء وتخشى الناس والله وحقا تخشى فلما قضى زيد منها وطرى زوجناك هلك لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج يدعئهم إذا قضوا منهم وطرى وكان أمر الله مفعولا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 يا أيها النبي إن أهل لك أزواجك التي آتيت وجرهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجر معك ومرأة مؤمنة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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً نبي إلا أيهذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذالكم كان يؤذن نبيا فاستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء حجاب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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله وتسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعدناهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتالا.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 ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد السنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدركنا إلا الساعة تكون قريباً إن الله لا ينكر الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم تقلب وجههم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول